ولكن عند الرغبة في إرسال مرفقات بأحجام أكبر من ذلك، فمن الأفضل مشاركتها عن طريق خدمات الحوسبة السحابية مثل جوجل درايف أو دروب بوكس.